فإذا سويته بنفخت فيه من روحي فقعوا له ساجدين فسجد الملائكة كلهم أجمعون إلا إبليس استكبر وكان من الكافرين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 وَإِنَّ عَلَيْكَ لَعْنَتِي إِلَى يَوْمِ الدِّينِ قَالَ رَبِّ فَانظُرْنِي إِلَى يَوْمِ يُبْعَثُونَ أُولَئِكَ إِنَّكَ مِنَ الْمُنذَرِينَ إِلَى يَوْمِ الْوَقْتِ الْمَعْلُومِ قال فبعزتك فِرْعَوْنُ اعْبُدِ اللَّهَ وَاتْرُكِ الْأَرْيَاءَ ۚ أَفَتَأْمُرُونَ